بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الآفال قل الآفال لله والرسول فاتقوا الله اصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله اصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون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 لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارَهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى الموت وَهُمْ يَنْظُرُونَ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 لهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد با بغضب من الله فقد با بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فنه الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيَكفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ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 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد وَمَا وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه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 إن كنتم آمنتم بالله ومنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهو بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم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 اذيريك الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله كَانَ كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ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 وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهَ هَٰؤُلَاءِ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 ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ الله لَمْ يَكُنْ غَيْرَ نِعْمَةٍ نُنْعِمُهَا عَلَى قَوْمٍ لَّمْ يَكُنْ غَيْرَ نِعْمَةٍ نُنْعِمُهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَإِنْ مَا تَخَافُنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَارْهَبْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَارْهَبْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا واعِدُ لَهُم ما استطعت من قوتي ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا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 قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ يَعْلَمُ بِاللَّهِ فِي قُلُوبِكُمْ يُخْيِرُكُمْ ۖ ثُمَّ يُغْنِيَكُمْ ۗ وَيُؤْتِكُمْ خيرا, خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم هم أولى ببعض في كتاب الله